والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومضشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء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 هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هالأدلكم على تجارة تجكم من عذاب أليم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 كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا علا فأصبحوا ظاهرين